الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه الماده ة لعدنا الأخرية الأنام تأمر بالمعروف من أمة تأمر خير ت و الآثام والصلاة والسلام على القدوة والإمام على بدر ومسك الختام خير من صلى وذكر وصام وقام آله وأصحابه البرّة خير وذكر ومسك الكرام الختام آله أحبتي الكرام في هذه ا ل ح ل ق ة سنقف مع جانب من أ ع ظ م جوانب ا ل س ي ر ة ا ل ن ب و ي ة ا ل ع ظ ي م ة سنقف مع عدله صلى الله عليه وسلم العدل ق ي م ة تتوق لها النفوس ويحبها كل إ ن س ا ن أ ن تمارس معه حتى الظالم الذي يتعدى ويظلم ا ل آ خ ر ي ن لا يحب أ ن يظلم أ ق ا م الله ا ل ح ي ا ة بل قوام الدين والدنيا بالعدل والسماء رفعها ووضع الميزان إ ن الله ي أ م ر بالعدل و ا ل إ ح س ا ن عدله صلى الله عليه وسلم يشهد به البعيد قبل القريب والعدو قبل الصديق ل أ ن ه ظاهر للناس إن محمد النبي المسلمين محمد لقب بالامين منذ الصغر ب إ ج م ا ع أ ه ل بلده لشرف أ خ ل ا ق ه وحسن سلوكه ومهما يكن هناك من أ م ر ف إ ن محمدا اسمى من أ ن ينتهي إ ل ي ه الواصف ولا يعرفه من جهله وخبير به من أ م ع ن النظر في تاريخه المجيد ذلك التأريخ الذي سير موير الانكليزي في كتابه تاريخ محمد ربما ي ط و ف على ن س ا ئ ه جميع انفل ي و م ويدنو منهن من ه ن من غ ي ر م س ي س حتى ي أ ت ي ا ل ت ي هي ليلها ت يعني حتيب حريص حتى ي حريص ح ت م ع ن س ا ئ ه ربما من الصباح يوم ح على ا ل رسول يسلم على دوسل ي ي م على دوسل ي ع ل م ع د ي ش و ي ة على و س ل ى دوسل ع س م ع د ي ش و ي ة ل ك ن ما كان يقرب إ ل ا ا ل ت ي ا ل ل ي ل ة ل ي ل ت ه ا ي ع ن ي د ع د ل وهذا يسمى عدل في أ د ق التفاصيل كان صلى الله عليه وسلم يعدل في كل شيء ويقول بين ن س اللهم ئ ه ا هذا قسمي فيما أ م ل ك فلا تلمني فيما تملك ولا أ م ل ك في ميله الذي لا يستطيع أ ن يحبسه بطبيعته ا ل ب ش ر ي ة وجبلته ا ل ف ط ر ي ة ا ل إ ن س ا ن ي ة عدله صلى الله عليه وسلم عظيم و ق م ة العدل أ ن تقضي بين الناس بغير م ح ا ب ا ت ولا م ج ا م ل ة يقول صلى الله عليه و سلم إ ن ك م تختصمون لدي و ربما يكون بعضكم الحن بحجته من بعض ف أ ق ض ي له فمن قضيت له بغير حق ف إ ن م ا هي ق ط ع ة من نار ف إ ن شاء اخذها و إ ن شاء تركها أ و كما قال صلى الله عليه و سلم كان يتحرى الصواب قمة العدل أن ل ا يفرق بين الناس وهذا هو العدل لو سرقت ف ا ط م ة بنت محمد لقطع محمد يدها ب احب ل ل عدل ه في أكثر أ كده من الناس إ ل ي ه لو أ ن ه ا لما جاءوا في ا ل م خ ز و م ي ة ا ل ش ر ي ف ة التي سرقت فوسطوا اسامه بن زيد من أ ج ل أ ن يخفف عنها ا ل ع ق و ب ة ولكن ما عرفوا أ ن هذا ق م ة من قمم العدل و أ ن هذا صرح من صروح القيم من الذي علم الناس العدل غير نبينا صلى الله عليه وسلم لو نظرتم إ ل ى أ ح ا د ي ث ه و أ ق و ا ل ه وسنته ا ل ق و ل ي ة التي ت م ل أ الدنيا يتحدث عن ا ل إ م ا م العادل الذي يظل تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إ ل ا ظله يتحدث عن ا ل م ق ص ط ي ن أ ن ه م على منابر من نور يغبطهم ا ل أ ن ب ي ا ء والشهداء لمكانهم من الله الذين يعدلون في أ ه ل ه م وما ولوا لو سمعته يتكلم عن الحكام الظلمه و ا م ة الجور من ولاه الله على أ م ر أ م ت ي ش ي ء فشق عليهم اللهم فاشقق عليه لو ر أ ي ت ه كيف أ ن ه يقيم العدل لعجبت عدل عجيب فلما وسطوا ا س ا م ة قال لو سرقت ف ا ط م ة بنت محمد لقطع محمد يدها يا سلام والله لكن عدل حتى عجيب ما في ناسنا وبتي ومكانتا ومكانتنا و أ س ر ت ن ا ما في كلام زي ده أ ع ظ م عدله العدل لا يكون عدلا إ ل ا إ ذ ا كان مع الخصوم و ا ل أ ع د ا ء تقول ل ي كيف شوف ا ل ق ر آ ن ولا يجرمنكم ش ن آ ن قوم على أ الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى يا سلام عدل حتى مع الكفار إ ذ ا قالوا يقول صدقوا إ ب ل ي س قال لابي ه ر ي ر ة آ ي ة الكرسي تقيك الشيطان فقال النبي صلى الله عليه وسلم منصفا صدقك وهو كذب عدل حتى مع خصومه عدل حتى مع أ ع د ا ئ ه كان يعدل كان ينهى عن المثلى وكان ينهى عن عن قتل من لا يستحق القتل و إ ل ي ك م ق ص ة في عدله ع ظ ي م ة في ا ل س ي ر ة خالد ب و ل ي د رضي الله عنه بعد فتح م ك ة ذهب إ ل ى بني ج ذ ي م ة وكانوا قد أ س ل م و ا ولكنهم ما أ ح س ن و ا التعبير عن إ س ل ا م ه م ف ب د ل م ا يقولوا أ س ل م ن ا قالوا ص ب أ ن ا وهم يحملون سيوفهم ف أ و ق ع خالد رضي الله عنهم فيهم مقتله لكن سبحان الله ماذا فعل النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ و د ا ه م يعني رسل دياتهم خالد زول ه لكن قاشين شوف العدل اذا كيف اللهم إ ن ي أ ب ر ا إ ل ي ك مما صنع خالد أ و مما فعل خالد أ و كما قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ و ل ح ا ج ة يتبر من الموعود تماما ثانيا أ و د ا ه م حتى م ل ي غ ة الكلب أو م ل ي غ ة الكلب مليغة ع ب ا ر ة عن خشب ب ز ق فوق الكلاب ا ل م و ي ة وخدت لها ا ل أ ك ل الخشب اللي تكسر ده س ب ح ا ن ة الكلاب اللي بتاكل فيها الداون حقه يا سلام يا ا و أ ر س ل عليا بديات فلما زادت قسم الباقي عليهم المطلوب منا أ ح ب ة الكرام أ ن نقيم ديننا ودنيانا على العدل إ ن الله ينصر ا ل د و ل ة ا ل ك ا ف ر ة إ ذ ا كانت ع ا د ل ة ولا ينصر ا ل د و ل ة ا ل م س ل م ة إ ذ ا كانت ظ ا ل م ة علينا أ ن نقيم العدل بيننا بين أ ب ن ا ئ ن ا مع زوجاتنا مع أ ه ل ي ن ا مع ق ر ب ا ئ ن ا مع أ ر ح ا م ن ا مع جيراننا مع خصومنا في سائر مناح ي حياتنا إ ذ ا أ ق م ن ا العدل ونستطيع بذلك أ ن نقتدي بنبينا صلى الله عليه ل و س محمد م حاكم بالعدل ذو شرف محمد معدن ا ل إ ن ع ا م والحكم بالله هل ر أ ي ت م هذه ا ل ع ظ م ة وهذا الجلال ولعلكم تستمتعون بذلك مثلي أسأل الله تعالى أ ن يجمعنا و إ ي ا ك م مع نبينا صلى الله عليه و سلم في جنات النعيم إ ن ه ولي ذلك و القادر عليه و صلى اللهم و سلم و أ ن ع م و بارك عليه